المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم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 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا مِن من لدنك رحمة وهلئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَ الشَّمْ سَذاَاطَلعَتزورر عَنك فِي داات اليَمينِ وَإِذاَا غَرَبَ التَّقِضُهُم داتَ الشّم وَإذاَا غرَبَ التَّقرِضُهُم دااتَ الشّمَالِ وَهُم فِي فَجوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آياتاتِ اللهِ مَ يَهْدِ الَّ مُفَهُوَ الْمُهتَدَ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم قال طاغيل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه فابْعَثُوا وَاحِدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ان انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا ميراهم ظاهرا ولا تستفت فيهم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 للظالمين نارا أحاط بهم سراد قوى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 مُتَّكِينَ فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب جنتاين من عنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَعِزًّا نَثْرًا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جندك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوما قولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون نار فظنوا انهم واقعوها فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها نصرا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من أَبَيَاتِ رَبِّي فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ جَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ كِنَّةً أَنْ لَا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُ مِنَ الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو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 فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ رَأَيْتُ إِذْ وَلَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قالا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلاه فكان أبواه مؤمنين فخشينا فَهَلْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ أَيُّ يَرْهَقُهُمْ مَا طَغْيَانُهُمْ وَكُفْرُهُمْ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُم رَّبُّهُمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ إِنَّ مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ على قَوْمٍ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُضْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سببا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 يريق عليه قطرا فما استطاع ان يظهر وما استطاع له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا تََكْن بَعْضَهُم يَْمَذ يَموجُ فيِي بَعضِ وَنُوا فيِي خَف الصُول فَجَمَعنَهُم جَ وَعرَضْن جَهََّ مَا يومَذِ للِكافِرينَ عرضَ الذيينَ كََ التععونُهمم فيِي غِطَ إِعَذِكر وَكَانُوا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 فَمِنْ كَانَ يَرْجُ لِقَ رَِّهِ فَلْععمل الععَعملَلًَا صَالِحَاب فَلِْععمل الععمل صَالِحَوَ ل يُشْرِك بِعبادَةِ رَبِّهِ أَ